وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم بَلْ قَالُوا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 وَمَا أَسَلْناَا قَدَلَكَ إَِّا رِرجَلََي ح إلَيْهِمْ فَسْأَنُ فَسْألون أَهلَ الذِكْرِ إ كُتُم ل تَعلَمُون وَمَا جَعلنهُم جَسَدَ ل يَكُلونَ الطعام وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَعْدًا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَارِجِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أَمِ اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذِكْرُ من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ افلا يرون اننا ناتي الارضا نقصها من اطرافها افهم الغانمون قل انما انا بالوحي وَلَا يَسمَعُ الصُّم مُُّعَ أَهِذَ مَا يذَرون وَلئِمََّ السَّةُ نَفْحَةُم مِن عَذاَابِ رَبِّكَ لاَا يَقولُولٌ لَا يَقولُولٌَّ يََا وَلَنَا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فَلَا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنتينا بها وكفى بنا حاسبين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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ نَّزَّلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ أُسْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلْخَسًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا لِلْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا تيناه حكما وعلما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 وَكُلُّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ لَنْ تَشْكُرُونَ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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ من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 سبحانك, سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أهذ نادى ربه رب لا تذرني فردا إذ نادى رَبِّ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه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 124. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 125. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَيْ يَعمَلْمِنَ الصَّانِحَاتِ وَهُوَمُ مِن وَ وهو فَلَ كُفْرانَ لِسَعِح وَإِن لَهُ كَاتِبُون وَحَرَامٌُ علىى قَريَتِ لَه لَكْنَهَا أََّهُم لا يَجِرون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شاخصة لبصار الذين كفروا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 لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَّا هَمَّ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ان الذين سبق ات لهم من الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت نفوسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وَتتَقَهُمملا إِكتُ هذا يك هذا يومكم, يومكم الذيكُ تُ تعد يومََط السماء كَطَ السج للكت كَمَا بَدأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أن الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل لَّذَنَتُكُم عَلَى سَوَاءٍ وَإِن دَرِيَ أَقْرِبُن مَّبْعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ لَّاحِقُونَ ۚ قُلِ ٱرْبَحُوا بِٱلْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ